وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لهم كان ما يأبون الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا تديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدك إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان واعدا من منكم أو آخرين من غيركم من إن أنتم بربتم في الأرض فصابتكم مصيبة الموت تحبسون ما من بعد الصلاة فيقسمان فيقصمان بالله لرتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنو ما استحقائه فمن فخره فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا واتقوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانين واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوما الفاسسين